رقم بداية من هذه العلامة أسرعة القصوى المسموح بها هي ألف سبعين كيلومتر في الساعة با ثمانين كيلومتر في الساعة جيم تسعين كيلومتر في الساعة أعيد بداية من هذه العلامة أسرعة القصوى المسموح بها هي